إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبعله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا و القول على الكافرين